جاء رجل من خفعم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الإسلام سمع بالإسلام قال أنت الذي تزعم أنك رسول الله قال نعم قال أخبرني عن أحب الأعمال إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظر يكلم رجلا ليس بمسلم قال أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله قال ثم مه ماذا بعد الإيمان؟ قال صلة الرحم بعد الإيمان صلة الرحم قلت قال ثم مه يعني شنو بعدها قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا وأعظمها أجرا أن يصل الإنسان رحمه أن يصل الإنسان إخوانه أخواته أبناء عمه خاله خالته عمه عمته وأولو الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولى الناس ببعضهم البعض الأرحام الأخ مع أخيه الأخ مع أخته كم نسمع اليوم عن أسر تبارك الله اجتماعاتهم زياراتهم تواصلهم تآلفهم يعرف الواحد أنسابه البعيدة فقط لأجل أن يصل الرحم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رقيبا الله جل وعلا يخبر أن الأرحام يجب أن يتقي الإنسان هذه الأرحام يخاف الله عز وجل فيها لما خلق الله الخلق عشان نعرف إظم صلة الرحم انظروا إلى بداية الخلق لما خلق الله عز وجل الخلق قامت الرحم الرحم تريد أن تشتكي في بداية الخلق أن الناس سيقطعونها أن الأخ سيهجر أخاه ويهجر أخته سيهجر عمه وعمته وخاله وخالته سيهجر أبناء العم والعمومة جاءت الرحم تشتكي إلى الله عز وجل فقال الله عز وجل للرحم أما ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك أي من وصل رحمه وصله الله جل وعلا ومن قطع أرحمه قطعه الله جل وعلا هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا لو عندك صدقات تريد أن توزعها انظر أولا في الأقارب فالأقربون الأولى بالمعروف انظر إلى أبناء عمك أبناء عمتك انظر إلى أبناء الخال والخالة إن كان فيهم فقير فهم أولى لأن الصدقة على الفقير حسنة لكنها على القريب حسنتان صلة وصدقة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رجل من الرجال كان معروفا بالخير والعبادة والصلاح لما توفاه الله عز وجل رآه الكثيرون في المنام قد اسود وجهه واحترق لحمه وجلده وسأت حالته يسأله الكثيرون لما رأوه في المنام يا فلان ألم تكن الرجل الصالح؟ ألم تكن فلان الذي تصلي ما الذي حصل لك؟ قال عذبني الله عز وجل عقبني الله عز وجل قالوا بما؟ ليش؟ بأي عمل حصل لك هذا؟ قال كانت لي أخت أخت مقطوعة يعني غير متزوجة لوحدها أخت فقيرة هجرتها ولم أحسن إليها وقطعتها فعاقبني الله عز وجل فهل عسيتم, فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعماء بصارهم من الفضائل أن تعامل الخالة بالإحسان تعتبرها مثل الأم شفت خالتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم مثل الأم والعم عم الرجل صن أبيه أي عمك مثل أبيك إن صنة الأرحام من أجرها وفضائلها أنها تمد في العمر كيف تمد في العمر؟ الإنسان الله كاتب متى يموت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أي تجعل لك في العمر بركة بل حتى في الرزق يجعل لك في الرزق بركة الألف دينار لواصل الرحم ليست كالألف دينار لقاطع الرحم من وصل الرحم أمواله القليلة يجعل الله له فيها بركة عظيمة ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم من حب أن يؤنسأ في أثره ويبسط له في رزقه شنو الحل؟ فليصل رحمه يسألونك ماذا ينفقون يسأل الناس من أولى الناس بالإنفاق والصدقة؟ قال ما أنفقتم من شيء فلوالدين طيب بعد الوالدين والأقربين بعد الوالدين ابحث في الأرحام اليوم بعض الناس قطعت أرحامهم وصلت للمحاكم بعض الناس يقول لا أستطيع أن أزور عمي أبي يمنعني بعض الناس يقول لا أستطيع أن أزور خالتي أمي تمنعني الأم صارت عقبة أمام أبنائها في صنة الرحم كذلك بعض الآباء صار عقبة أمام أولاده في صنة الأرحام وللأسف من أعظم الإجور أما ترضينا أن أصل من وصلك يقولوا الله عز وجل أن الرحم اشتققت لها اسما من اسمي يعني الرحم صحيح أنها جاية من الرحم رحم الأم لأن الناس يشتركون في أم واحدة يشتركون في أرحام واحدة ولهذا صارت أرحام بينهم لكن أيضا لها علاقة بصفة باسم الرحمن الرحم اشتققت لها اسما من اسمي ومن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أبو بكر الصديق كان من أكثر الناس معرفة للأنساب وكان من أكثر الناس وصلا للأرحام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل الصالح أبو بكر الصديق كانت عنده أرحام أحد أرحامه كان ينفق عليه أبو بكر ابن خالته على بكر يعطيه من الأموال الشيء الكثير ينفق عليه أمهم اضطر لكن فقير ولد خالتي ينفق عليه لما حصلت حادثة الإفكي هذا الرجل اسمه مصطح سب وتكلم في عائشة رضي الله عنها فتضايق أبو بكر أنا أنفق عليك وليس بواجب الأمر فقط من باب الرحم ثم فوق هذا كل تتكلم على بنتي. والله لا أنفق عليك بعد اليوم فأنزل الله عز وجل في أبي بكر ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يوتو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أي الله يقول لأبي بكر لا تمتنع ولا تنقطع أن اعطائي الصدقات والنفقات لأنه قريبك وهو من الأرحام وإن فعل وأخطأ يبقى العفو من صفات أهل الإيمان باب القلوب له افتحوا باب صلة الأرحام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما أجمل الأسر وما أجمل الأرحام إذا تآلفوا وتراحموا وتصافوا وتآلفوا وتكاتفوا وتكفل بعضهم ببعض إنها الرحمة إذ تتنزل على تلك الأسر التي يجتمع فيها الأقرباء يتآلفون ويتراحمون إنها رحمة الله إذ تنزل عليهم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل كل خميس ليلة جمعة فيقبل الله عز وجل الأعمال فيها في هذه الرواية كل خميس ليلة جمعة فليقبل الله عز وجل عمل قاطع للرحم لا يقبل الله عز وجل عمله بل إن الجنة لا يدخلها قاطع للرحم بل الذين يصلون أرحامهم هم الذين يستحقون رحمة الله عز وجل امرأة فاتها ما يسمى بقطار الزواج كبرت في العمر تقول عن نفسها كم جاءني من, الخاطب من الخاطبين كم تسنت لي فرص للزواج لكنني كنت أرعى إخواني وأخوات الصغار من أجل إخواني من أجل أخواتي فأمي قد توفيت أخذت أرعاهم ترعى من؟ ترعى إخوانها الصغار وأخواتها الصغرات حتى كبر إخوانها فكبرت معهم من تبهت بعد سنين إلا وهي قد كبرت وفاتها الزواج ضيعت لذة حياتها من أجل من؟ من أجل أرحامها من لإخوانها وأخواتها إلا تلك الأخت الصالحة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذا المقنع الكندي رجل في الجاهلية ليس بمسلم لا يعرف الإسلام يقول شعرا عن أبناء عمه وإخوانه وأرحامه يقول في شعره وان الذي بيني وبين بني ابي وبين بني عمي لمختلف جدا فان اكلوا لحمي وفرت لحومهم وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وان ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وان هم هواوا غي ولا أحمل الحقد القديم عليهم فليس رئيس القوم من يحمل الحقد يقول بيني وبينهم خلافات كبيرة خلي أهدمون أنا أبني خلي ضيعون أنا أحفظ خلي أتمنون غيي وضياعي سأتمنى رشدهم وهدايتهم مع أنه مهتدى بنور القرآن لكنها أخلاق العرب أخلاق الرجال أخلاق الأسوياء أبناء عمي من دمي أبناء خالي وخالتي من دمي خالتي كأمي وعمي كأبي هكذا هو الدين وهذه هي الشريعة كم يغبطنا اليوم الناس في الغرب الغرب يغبطونا على هذه الحياة الاجتماعية هم حتى أباء وأمهاتهم ما يعرفونهم نحن بفضل الله العم والعمة والخال والخالة والجد وأبو الجد وأبناء العم وأبناء العمومة والعائلة ربما مئات من الأفراد يتعارفون بينهم جعلهم الله شعوباً وقبائل ليش؟ لتعارفوا ليتعارفوا الكل على الكل ليتراحموا الناس بعضهم بعضاً والرحم معلقة بالعرش الرحم كمخلوق جعله الله معلق بعرشه جل وعلا تقول الرحم من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوصيهم لأن تزوج ماريا القبطية من مصر قال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا بالقبط خير فإن فيهم دما ورحما يعني بيني وبينهم رحم هل الله فيهم أهل مصر لأنهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم لكن حفظها لهم هكذا أهل العقل والدين يحفظون لأرحام حقهم هذا خطيب يخطب بل يلقي موعظة في مسجد قباء أو مسجد الميقات يقول وأنا ألقي الخطبة لاحظت أن رجلين يبكيان كان يتكلم بموعظة إيمانية ليصلح بين الناس ويذكرهم بالله عز وجل يقول لحظت رجلين يبكيان يقول وبعد الكلمة بعد الدرس بعد الموعظة رأيت الرجل يقوم لصاحبه فيعانقه ويبكيان يقول فتعجبت من أمريهما فجاء إلي يقول فسألتهما لم تبكيان ما الذي يجري ما الخبر ما بكما فقال أحدهما للآخر بأننا أقرباء لكننا لأجل الدنيا تهاجرنا منذ سنين سنوات هجرت قريبي قطعت رحمي لسنوات طويلة يقول فلما رأيته في المحاضرة ورآني وذكرتنا بالله عز وجل رقت قلوبنا وتذكرنا ما عند الله عز وجل فقام أحدهما إلى الآخر يعانقه ويبكيان يقول الشيخ فدمعت عيني من أجلهما أخذت هواتفهما لأتواصل معهما يقول وأعطيتهما رقمي رقم هاتفي يقول وبعد ثلاثة أيام فقط اتصل علي أحدهما صوته حزين قلت له ما لك؟ ما الخبر؟ قال يا شيخ أدعوك لصلاة الجنازة قال صلاة على من؟ قال أتذكر قريب الذي عنقته, عنقته قبل ثلاثة أيام قال نعم قال توفي اليوم سخر الله له هذا الشيخ يذكره بالله قبل وفاته بثلاثة أيام لا يحل المؤمنين أن يهجر أخاه كيف لو كان قريبه كيف لو لقي الله عز وجل قاطعا للرحم ثلاثة لا يدخلون الجنة من الثلاثة قاطع الرحم بل ما من عمل صالح يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من عمل صالح أجدر أن يعجل الله له الثواب لصاحبه في الدنيا يعني ثواب الدنيا قبل الآخرة قال من صلة الرحم أفضل عمل وأكثر عمل يعطي الله صاحبه أجره في الدنيا قبل الآخرة ما تشعر بالسكينة لما تزور العم أو الخالة أو العم أو الجد أو الجدة أو الأقرباء لما تزورهم ألا تشعر بالرحمة؟ ألا تشعر بالسكينة؟ ألا تشعر بالطمأنينة؟ قال وما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه من البغي وقطيعة الرحم ما أجمل أن نجتمع في البيوت نتآلف نتزاور نتراحم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم هؤلاء هم الذين سيرحمهم الله عز وجل الرحم وصلة الرحم من أعظم الفضائل عند الله جل وعلا من أعظم الأعمال عند الله عز وجل الأضحية التي يتقرب فيها الإنسان لربه جل وعلا بل هي كما قال العلماء أفضل حتى من الصدقات عموما أفضل الصدقات الذبح لله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ذبحي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لله إنه شعار للتوحيد أن يعلن الإنسان توحيده لله عز وجل بهذه الأضحية بهذه الذبيحة التي يتقرب بها لله عز وجل القضية ليست دماء تسيل على الأرض فقط لا القضية تقوى من لله عز وجل تخرج من القلب التقوى ها هنا تظهر بأن اشتري الأضحية بمالي بحر مالي ثم اضحيه بها واذكيها لله جل وعلا لا ينال على الله لحومها لا على الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم كل أمة من الأمم السابقة منذ عهد إبراهيم الخليل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقربون الأضاحي لله جل وعلا نعم قد تختلف الصياغ قد تختلف الشروط لكنهم كلهم كانوا يقربون لله بل حتى آدم عليه السلام لما اختلف ابناه في الزواج أمرهما أن يقربا لله عز وجل قربانا ولكل أمة جعلنا من سكى ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكروا اسم الله ليقول العبد متقربا لله جل وعلا بسم الله والله أكبر ثم يذبح لله جل وعلا فينزل الدم ويهراق لمن؟ لخالقه جل وعلا ولكل أمة جعلنا من سكى ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عندما يرزقنا الله عز وجل شيئا من الغنم شيئا من الإبل شيئا من البقر ثم نأخذ واحدة منها غير معيبة سليمة فلا عوراء بين عورها ولا هي عرجاء بين ضلعها ولا هي هزيلة لا تنقي ولا فيها عيب من العيوب فالمتق لله عز وجل يختار السليمة فيذبحها لله جل وعلا يقربها لله جل وعلا فإذا فعلها العبد وقبلها الله عز وجل فهو من المتقين لأن الله يقول إنما يتقبل الله, إنما يتقبل الله من المتقين أما في ديننا في شريعتنا فالذبح قد يكون بالحج ويكون لغير الحاج أيضا في يوم العيد في عيد الأضحى يتقرب الإنسان المؤمن الذي عنده سعه يتقرب لله عز وجل بذبحشات أو شيئا من الإبل أو شيئا من البقر لله تبارك وتعالى فإذا صلى العيد جاز له بعده أن يذبح لله تبارك وتعالى أما قبل الصلاة فإنه لا يجوز حتى قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صلى العيد فوعظ الناس يوم الأضحى قال من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب نسكنا ومن ذبح قبل الصلاة قبل صلاة العيد فإنما هو لحم يقربه لأهله لا يجوز الذبح ذبح الأضحية قبل صلاة العيد لكنه يجوز بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق أول يوم في العيد وثلاثة أيام بعده كلها أيام للذبح قال الله جل وعلا إِنَّا أَعَطَيْنَاكَ الْكَوْتَرْ فصلي لربك وانحر صلي صلاة العيد ثم اذبح لله جل وعلا فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وكان الصحابة رضي الله عنهم من وجد ساعة فإنه يضحي لله جل وعلا وأغلب العلماء على أن الأضحية أفضل من ثمنها صدقة فلو كان ثمن الأضحية مثلاً خمسون ديناراً فإنه أفضل له أن يشتري أضحية ويقربها لله ويوزعها على الفقراء وإن أكل منها أفضل له من أن يوزع خمسين دينارا صدقة لله جل وعلا لأن هذا نسك هذه شعيرة من الشعائر هذه علامة من علامة من علامات التوحيد هذا إخلاص لله هنا يتبين الإخلاص لله فلا أذكر إلا اسم الله جل وعلا ومن ذبح ذاكرا غير اسم الله عز وجل محل ذبيحته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين هكذا يذبح الإنسان دنياه يذبح الإنسان أمواله يذبح الإنسان شهوته يذبح الإنسان ملذاته في هذه الدنيا لأجل من؟ لأجل خالقه جل وعلا هذه علامة للتوحيد علامة للتضحية في سبيل الله عز وجل أنا ما ذبحت إلا تقربا إلى الله جل وعلا هنا تزرع التقوى ولهذا سنة سنة لذابح الأضحية أن يذبحها بيده فإن لم يستطع فإنه يشهد ذبيحته فلنشهد أهلنا فلنشهد أطفالنا فلنشهد أحبابنا على هذه الشعيرة من شعائر الإسلام كل الأمم إلى اليوم النصارى عندهم هذه الشعيرة اليهود لا زالت عندهم هذه الشعيرة أما المسلمون أهل التوحيد فشعيرتهم ظاهرة فيوم العيد عيد الأضحى كل من وجد سعة يقول صلى الله عليه وسلم كل من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا واختلف العلماء واجب أو سنة الراجح أنها سنة مؤكدة لكن محروم من وجد سعة ولم يضح لله عز وجل ضح النبي بكبشين أقرنين ذبحهما بنفسه بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا عن محمد وآل محمد وكان فيهم الأموات فلو أشرك الأنسان بأضحيته أهل بيته الأحياء والأموات لجازة وشرع وسن هذا ومن أراد أن يضحي ودخل عشر ذي الحجة فلا مسن شيئا من شعره ولا من بشرته كأنه يشبه المحرمين بهذا فلا مسن شيئا من شعره ولا من بشرته حتى يقرب الأضحية لله جل وعلا يجوز له أن يأكل منها؟ ويوزع على الفقراء فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ومن السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر يوم الأضحى حتى يرجع من صلاته صلاة العيد فيذبح أضحيته فكان أول ما يفطر على أضحيته شعيرة من الشعائر وفضل من الفضائل أجرها عظيم عظيم جدا عند الله جل وعلا